ورحمة الله الله يدريك خير يا ديتور عصام والله يدريكم خير على هذا العمل الطيب جاءتني رسالة قصيرة في الهاتف تقول أنكم لستم منفردون في مشاركتنا في هذا المؤتمر فهذه الجلسة تبث عبر الفضائيات بشكل مباشر وباسمكم أخاطب كل من يتابع هذه الجلسة ونقول هذه مبادرة شعبية وهذا جهد وهذه أعمال لشبكات تطلق وعلى كل من يستمع ويتابع معنا على الهواء أن يساهم في هذه الشبكات وأن يمد يده لسنا بديلا عن أي مؤسسة قائمة إننا ننسق الجهود لكي نحقق أهدافنا وطموحاتنا التي اجتمعنا من أجلها إننا هنا من أجل العمل إننا هنا لكي نبدأ العمل إننا هنا ليس لنكرر شيئا قاله الآخرون إنما لنطلق مشاريع سيشكل مكتب تنسيقي للمتابعة من رؤساء هذه الورش وستكون له صفة الديمومة بإذن الله لمتابعة كل هذه المبادرات بإذن الله حتى تتحقق هذه المشاريع على أرض الواقع الآن وبعد هذه السهرة الطويلة نشكركم جميعا في الاستمرار معنا ولكنه صبر ساعة طبعا مساعة كاملة وينك يا دكتور سامي موجود موجود توكل على الله ومع الانشاد فضل دكتور سامي قنبر من مملكة البحرين الشقيقة فليتفضل مشكورا وهو عظم في مجلس النواب أيضا السلام عليكم ورحمة الله نعم يعني الجماعة هنا قالوا لنا نبي الحمس شوي الناس يعني أصروا على ذلك فقلنا نشارك في هذا, في هذا الوقت إزاكم الله خير سمعوني تكبير يا جماعة هل بسم الله وكبير الله اكبر هلل بسم الله وكبير هل اكبر بسم الله وكبير الله اكبر يا صوتا للنصر مضفار الله اكبر يا صوتا للنصر مضفار الله اكبر كبار يا مسلم دوما قم لا تتاخر يا مسلم دوما جاهد تم لا تتأخر فالاقصى فينا ينادي وبصوت نيازار فالاقصى فينا ينادي وبصوت نيازار هلل بسم الله وكبر الله اكبر هلل بسم الله وكبر الله يا صوت للنصر مضفر يا صوت للنصر مضفر اذكم الاخ الان بعد شاركوني طيب نعيدها هلل بسم الله وكبر هل الله هلل بسم الله وكبر الله اكبر يا صوتا للنصر مظفر يا صوتا للنصر مضفر بار يا مسلم دوما جاهد قم لا تتأخر يا مسلم دوما جاهد قم لا تتأخر فالاقصى فينا ينادي وبصوت يازار هلل بسم الله وكبر الله اكبر هلل بسم الله وكبر الله اكبر يا صوت النصر مضفر يا صوتا للنصر مضفر أعلام اكبر بار اعلام الكفر سنحرق والنار ستسعر احرق اعلام الكفر سنحرق والنار ستسعر هلل بسم الله ويكبر الله اكبر الله ويكبر يا صوتا للنصر مظفار يا صوت النصر المضفر الله اكبر بعد زياده ولا خلاص شكرا شيء ثاني الله يزي خير دكتور سامي والله يعطي العافية الآن حان وقت الختام وكلمة من فضيلة الشيخ العلامة ودعاء أيضا الشيخ يوسف الغرضاوي تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله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 الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون ورضي الله عمن دعا بدعوته واختدى بسنته وجاهد جهاده الى يوم الدين خير ما احييكم به ايها الاخوة والاخوات تحية الاسلام وتحية الاسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماني ابي يوسف اي يبدأ اسمي باخر الحروف الهجائية ولذلك كنت اخر تلميذ يمتحن في اللجان الشفاهية بعد ان يكون ال معلمون الاساتذة الذين يمتحنون الطلاب قد يعني ملوا وتعهوا فكانوا يريدون ان يعطوني اي درجة وانا اقاتل اقول له ما زنبي انكم تعبتم اسألوني فما زنبي انكم تعبتم من الان بعد هذه الجولة الطويلة يعني كلها ا ا ا ا في الحقيقة ايها الاخوة انا لي كلمات ثلاث الكلمة الاولى هي شكر لكل من ساهم في هذا المؤتمر الذي اعتبره مؤتمرا ناجحا ونافعا ومباركا وقد اعد له الاعداد الجيد وشاركت فيه وجماعات من المؤسسات والجماعات المعروف عنها بالجد والاجتهاد فاشكر كل من ساهم في الاعداد واشكر كل من حضر من رجال ونساء وشباب واشكر الذين ساهموا من غير العرب ومن غير المسلمين وانا اعتبر إخوتنا المسيحيين الذين شاركوا معنا أن أقول هؤلاء مسلمون بالثقافة والحضارة وإن لم يكونوا مسلمين بالعقيدة والملة كان الزعيم الوطني المصري مكرم عبيد كان رجلا وطنيا معروفا وكان من زعماء الأقباط كان يقول انا نصراني دينا مسلم وطنا اي انه في يعيش في ارض الاسلام وفي دار الاسلام فيعتبر نفسه مسلما بحكم الدار وهو ايضا مسلم بحكم العربية والثقافة المشتركة اخص بالشكر اخوتنا الذين ساهموا معنا من اوروبا ومن امريكا اللاتينية ومن امريكا الغير الشمالية ومن بلاد العالم المختلفة فهذا دليل على انسانية قضيتنا انها قضية عربية وقضية اسلامية وقضية انسانية ولذلك لا عجب ان يساهم معنا هؤلاء الاخوة وكما اشار اخونا دكتور عصام البشير ان هذا اشبه بحلف الفضول الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي حلف الفضول حلف اجتمع فيه اهل الشرك من اهل مكة لينصر المظلوم ضد الظالم وخصوصا المظلوم غريب الدار الذي يأتي الى مكة وليس له اهل وليس له قبيلة ويأكل حقه الكبار من الناس فقام هذا الحلف لينصر المظلوم ضد الظالم فهؤلاء الذين شاركون من غير العرب ومن غير المسلمين ومن قرات الدنيا نخصهم بالشك ونسأل الله ان يكثر من أمثالهم كلمتي الثانية في الحقيقة أيها الإخوة هي كلمة بشرى أريد أن أبشر الإخوة الذين شاركوا في هذا المؤتمر والأخوات طبعا كلمة إخوة تشمل الذكور والإناس كلمة إخوان للذكور اخوانكم واخوة والاخوة تشمل الجميع انما المؤمنون اخوة رجالا ونساء وانا يعني من انصار المرأة وسررت في, في, سررت في ختام هذا المؤتمر ما لم اسر في بدايته كنت اود ان تشارك المرأة في البداية كما شاركت في النهاية فإنما النساء شقائق الرجال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أنا أقول أريد أن أبشر الجميع لا أريد أن أهون من الخطر الماثل في قضية فلسطين الخطر الصهيوني المؤيد بالخطر الأمريكي والقوى. الامريكية القوى الاقتصادية والقوى التكنولوجية والقوى العسكرية لا اريد ان اهون من هذا اريد ان ان بما يتهدد القدس من مخاطر تحت الارض وفوق, ال... وفوق الارض لا اريد ان اهون من, من هذا كله ولا اريد ان اهون من فرقة العرب وفرقة المسلمين في التي نشهدها باعيننا ولكن مع هذا أنا متفائل أنا مستبشر بأننا سننتصر وأن قضية فلسطين ستنتصر وأن الحق سينتصر وأن الباطل سينهزم لأن هذه سنة الله هذه سنة الله وهذا وعد الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير نحن نؤمن بأن الله معنا وأننا أصحاب حق وأن الحق لا بد أن ينتصر يمكن أن يطول الأمد فترة من الزمن للباطل ساعة دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة والله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر وكل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نحن مؤمنون بان حقنا سينتصر وان طال المدى ونؤمنون بان العدله لا بد ان ينتصر على الظلم وان صاحب الدار لا بد ان ينتصر على اللص لا يمكن ان ينتصر اللص على صاحب الدار يمكن ان ينتصر في ظلام الليل والناس نيام فإذا أشرق الصباح وصح الناس من نومهم أسرع اللص بالفرار وانتصر أصحاب الدار نحن أصحاب الدار وهؤلاء اللصوص الذين جاءوا من أنحاء العالم ليغتصبوا دارا غير دارهم وأرضا غير أرضهم ويخرجوا منها أهلها بغير حق هؤلاء لا يمكن أن يظلوا منتصرين إن دعوات المظلومين ودموع اليتامى وأنات الثكالى ودماء الشهداء لا يمكن أن تذهب هذرا عند الله لا بد أن ينتصر المظلوم وفي الحديث الشريف ثلاثة لا ترد دعوتهم من هؤلاء الثلاثة دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين الله أقسم لا ينصرن المظلوم هل هناك مظلوم أكثر من شعب فلسطين شعب يشرد عن أرضه شعب يخرج من دياره شعب يفعل به هذه الأفاعل لابد أن ينتصر هذا المظلوم دماء الشهداء دماء الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وسعيد صيام وإخوانهم من قبل ومن بعد هذه الدماء لا يمكن أن تغيع أبدا عند الله عز وجل ولكن من سنة الله تعالى أنه يمهل ولا يهمل إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم ترى قول الله تعالى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 من دلائل الربوبية قطع دابر الظالمين لأن بقاءهم باستمرار فساد في الأرض فلابد أن يقطع دابر الظالمين إننا ننتظر أن تنتهي مدة الإمهال الإلهي ثم يأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر لن تضيع دعوات المظلومين أبدا أتحزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تغطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء هذا لا بد سنستعدي على الباغين دعاء الصحر وسهام القدر وكل أشعة أغبر لو أقسم على الله لا لأبره اننا المطمئنون ايها الاخوة الى اننا منتصرون كل ما يطلب مننا ان نصبر وان نحتمل وان نضحي وان نبذل وان نتكاتف ونتعاون ويشد بعضنا ازر بعض والنصر لنا ان شاء الله النصر لنا اذا كان اليهود من اجل وعد وعدهم به وزير فعلوا ما فعلوا نحن معنا وعود من الله عز وجل بأنه سينصرنا ويتم نعمته علينا ويعلي كلمته في الأرض ويرفع رايتنا فوق كل الرايات هذه الوعود الإلهية لن تضيع أبدا إن المعركة آتية لا ريب فيها عندنا القرآن وعندنا السنة وإذ ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمهم سوء العذاب وإن عدتم عدنا إن عدتم إلى الفساد عدنا عليكم بالعقاب ان عادت العقرب عدنا لها بالنعل والنعل لها حاضرة العودة بالعقوبة الإلهية لمن يفسد في الأرض هذا ما نؤمن به وعندنا الحديث الشريف المعركة التي ينتصرنا فيها الشدر والحضر الطبيعة ستكون معنا كل شيء سيكون معنا ضد الظلم اليهودي الصهيوني ضد هذه الغطرسة ضد هذا العدوان الحذر والشرر سينطف ويقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائف تعالى فاقتل نحن لم نقتل اليهود هم الذين قتلونا لم نبدأهم بظلم نحن الذين فتحنا لهم صدورنا حينما طردوا من أوروبا من الذي استقبل اليهود في أنعاء حائل دار الإسلام بلاد الإسلام فتحت لهم صدورها ولم يددوا صدرا حنونا ولا كهفا يؤهون إليه إلا أرضنا وإلا ديارنا وعاشوا سادة وعاشوا أغنياء يملكون الثروات وتقربون من الملوك ثم طلبوا لنا ظهر المجن اليهود دائما هم الذين غدروا بنا رسولنا عقد معهم اتفاقية منذ وصل الى المدينة اتفاقية دفاع مشترك وتناصر مشترك وعيش مشترك هم الذين غدروا به قبيلة بعد قبيلة ثم انضموا الى المغيرين والمهاجمين للمدينة ليستأصلوا شأفة الاسلام من جذوره هم الذين غدروا نحن لم نغدر بهم والغادر لابد أن يلقى جزاءه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله والبغي مرتعه وخيم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم نحن منصرون إن شاء الله بشرط أن ندخل المعركة عبادا لله الحذر والشدر يقول يا عبد الله يا مسلم لا يقول يا فلسطيني ولا يا أردني ولا يا سوري ولا يا مصري إنما يناديه بالعبودية لله بالإسلام إذا دخلنا المعركة تحت شعار العبودية لله وتحت راية الإسلام حتى تنادينا الطبيعة يا عبد الله يا مسلم نسلحق النصر في هذا الوقت نستحق النصر حقيقة وهنا نحن رأينا نماذج من عباد الله المسلمين في غزة وفي أرض فلسطين وهم الذين قاوموا الدبابات من البر والقاذفات من البحر والطائرات من الجو بما معهم من أسلحة كفيفة وإمكانات ضئيلة ولكنهم استطاعوا أن يصمدوا أمام هذا العدوان علينا ايها الاخوة ان ندخل هذه المعركة عبادا لله مسلمين لا متعصبين لباطل ولا متعصبين لعنصرية ولا متعصبين لشيء الا للحق نحن مؤيدون بالحق الذي اكرمنا الله تعالى به نحن اصحاب الحق ونحن اصحاب العدل ونحن اصحاب الارض ولا بد أن ننتصر والنصر قادم بإذن الله عز وجل النصر قادم أكاد أراه بعيني وأسأل الله أن يعني يكون لنا حظ من رؤية بشائر هذا النص وبواكير هذا النصر أسأل الله أن يكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى في المسجد, في المسجد الأقصى وهو محرر وهو محرر من أسر اليهود أنا لا أفتي بجواج الزهام إلى المسجد الأقصى وتأخذ تأشيرة من إسرائيل وتدخل تحت راية إسرائيل وتدفع رسوم لإسرائيل نما أريد أن ندخل المسجد الأقصى ونحن أحرار تحت دولة الإسلام وتحت دولة فلسطين الحرة ان شاء الله وما ذلك على الله بعزيز ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخدف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا أيها الإخوة اختموا كلمتي هذا بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى ولا تستصغروا ولا تستهينوا بالدعاء الدعاء سلاح المؤمن ندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولإخواننا ولأهلينا في فلسطين في القدس في الغزة في الضفة الغربية وندعو لكل المؤمنين والمجاهدين والمضطهدين والمظلومين في أرض الإسلام وفي أنحاء العالم فالإسلام مع كل مظلوم وكل مضطهد حتى إنه يوجب على المسلمين أن يشنوا الحرب لانقاذ المصدعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمصدعفين فاسأل الله تبارك وتعالى ان يهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كدلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الهدى وقلوبها على التقى ونفوسها على المحبة ونياتها على الجهاد في سبيله وعزائمها على عمل الخير وقير العمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظ من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك حيث ما كانوا اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وانصر إخوتنا في أفغانستان وانصر إخوتنا في كل مكان وخذ بأيدي المتهدين والممتحنين في سائر بلادك يا رب العالمين اللهم فكك بقوتك أسرهم واجبر برحمتك كسرهم وتولى بعنايتك أمرهم اللهم خذ بأيدي إخواننا في أرض فلسطين أرض الإسراء والمعراد أرض النبوات والبركات اللهم خذ بأيديهم وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيمة وانصرهم نصرا عزيزا واتم عليهم نعمتك وانزل في قلوبهم سكينتك وانشر عليهم فضلك ورحمتك اللهم ارحم شهداءهم اللهم اتقبل شهداءهم واشف مرضاهم واجبر كسراهم وفك اسراهم اللهم اجعل يومهم خيرا من امسهم واجعل غدهم خيرا من يومهم اللهم عليك باليهود الغادرين الظالمين اللهم عليك بالصهاينة المستكبرين في الأرض وعليك بكل من حالفهم من الصليبيين الحاقدين الكائدين اللهم عليك بجميع الجبارين في الأرض المستكبرين فيها بغير الحق اللهم يا منزل الكتاب ويا مجر السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونختم جميعا بتلاوة سورة العصر معا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر